بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل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 قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فَآخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تاغوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن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 هو الذي يريكم آياته لَكُم لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَأَنَّهَا الْحَمِيرُ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ